ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ويا قوم لا تحملنكم عداوتي على التكذيب بما جئت به خوف ان ينالكم من العذاب مثل ما نال قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد لا زمانا ولا مكانا وقد علمتم ما أصابهم فاعتبروا طبعا هذه الآية الكريمة جاءت مناسبتها فيما يتعلق أنه لما بين شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه عذره بمن تفت به تهمته أتبعه بما يدلهم على أن الحق وضح لهم مضوحا لم يبق معه إلا المعاندة فحذرهم من عواقبها وذكرهم أمر من ارتكبها قائلا ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح اي قال شعيب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لقومه ويا قوم لا تحملنكم مخالفتي في ديني وبغضكم لي على الاصرار على الكفر وظلم الناس فيصيبكم من عذاب الله مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق أو قوم هود من الريح والصيحة أو قوم صالح من الرجبة والعذاب ثم ذكرهم بأمر قريب قال وما قوم لوط منكم ببعيد أي وما قوم لوط ببعيد منكم بل هم قريب من دياركم فأهلكهم الله في زمان قريب من زمانكم فاعتبروا بهم ثم أمرهم بالاستغفار، فقال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واطلبوا النغفر من ربكم ثم توبوا إليه من ذنوبكم إن ربي رحيم بالتائبين شديد المحبة لمن تاب منهم والإنسان يتأمل الأسماء الواردة ويتدبر لماذا اختير هذا الاسم وفي هذه نحو ما جاء في سوره البروج وهو الغفور الودود لأن من تاب فتاب الله عليه ليس معنى أنه يذهب عنه الذنب بل إن الله سبحانه وتعالى يحبه إذا لما رهب شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قومه أتبعه الترغيب في سياق مؤذن بأن بأنه إذا لم يتوبوا ولم يرجعوا سيبادرهم العذاب وهكذا الداعي الله يستخدم البشارة والنذارة والترهيب والترهيب ويأتي بالموضع التي تؤثر في القلوب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه أي واستغفروا ربكم يا قومي فاطلبوا منه ستر ذنوبكم السالف من الكفر وظلم الناس والتجاوز عن مؤاخذتكم بذلك ثم توبوا إلى ربكم فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والرجوع إلى طاعته وامتثال أمره وترك معصيته وكلما استغفرت أو مضى في الاستغفار استذكر معنا أنك تطلب من الله تعالى أن يمفع عنك الذنب وأن يستر عليك وأن يدفع عنك اداه لأن هذه الذنوب جراحات غامرة. ثم ختم هذه الموعظة بقوله إن ربي رحيم ودود أي إن ربي رحيم بمن رجع إليه محب لعباده المنيبين التائب إذن هذا ترغيب على أن من تاب غفر الله له وأحبه وأكرمه وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى بعباده قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لا وما أنت علينا بعزيز اي قال قوم شعيب شعيب. يا شعيب ما نفهم كثيرا مما جئت به وإنا لنراك فينا ذا ضعف لما اصاب عينيك من ضعف أو عمى ولولا ان عشيرتك على ملتنا لقتلناك بالرمي بالحجاره ولست علينا بعزيز حتى نهاب قتلك وإنما تركنا قتلك احتراما لعشيرتك تأمل يعني هذا الأمر وهذا حقيقة لما قالوا هذا القول لما رأوه انهم مصر على دعوتهم وأنه يستخدم كافة الوسائل لاجل توجيههم وأصلاحهم فالانسان يعاود يعاود بالدعوه الى الله قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي قال قوم شعيب لشعيب يا شعيب لا نفهم كثيرا مما تعظنا به وتخبرنا وإنا لنراك فينا ضعيفا اي وإنا لنراك فينا ضعيفا لا قوه لك تقدر بها على أن تمنع نفسك منها وهذا أصحاب النفوس الضعيف دائما يتبعون الأقوى ولولا رهطك لرجمناك، اي أي لولا معزتنا لعشيرتك وجماعتك الذين هم على ديننا لرجمناك وما أنت علينا بعزيز اي وما أنت علينا بكريم ولا معزه لك في قلوبنا ولا قدر فلا نبالي بإدلالك وتأمل الجواب قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط قال شعيب لقومه يا قوم أعشيرتي أكرم عندكم وأعز من الله ربكم وتركتم الله وراء وراءكم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 ويقدم أمر الله بكل شيء. فكن، فاجعل أمر الله عزيزا يعزك الله، وعز أمر الله يعزك الله. قال يا قوم أرهق أعذ عليكم من الله. أي قال شعيب لقومه يا قوم أعشيرتي وقوم أعظم من الله في قلوبكم وأعز عليكم منه. فتركتم رجم لأجل عشيرتي وليس لله عز وجل واتخبتموه وراءكم ظهري أي وجعلتم الله خلف ظهوركم مستخفين به لا تخافون منه ولا تطيعونه ولا تعظمونه ثم وعظهم وحذرهم إن ربي بما تعملون محيط أي إن ربي محيط علما بجميع عمالكم وسيجازيكم عليها ثم قال ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ويا قوم اعملوا ما تستطيعونه على طريقتكم التي ارتضيتموها إني عامل على طريقتي التي ارتضيتها بما أستطيعهم. سوف تعلمون من منا يأتيه عذاب يذله عقابا له ومن منا هو كالب فيما يدعيه فانتظروا ما يقضي به الله إني معكم منتظر اذا لما يأس نبي الله شعيب من استجابة قومه وأعيوه وعجز عنهم قال ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل أي يا قوم اعملوا على حالكم وعلى طريقتكم التي أنتم عليها إني عامل على طريقتي وديني وما أمرني الله تعالى به وهذا كما قال سبحانه وتعالى نبيه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الداء إنه لا يفلح الظالمون وفي سورة الإسراء قل كل يعمل على أشاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وقد أمر الله نبيه ونزل في العهد المكي قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليديهم ثم قال سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب أي سوف تعلمون من يأتيه عذاب من الله يذله ويخزيه ومن هو كاذب منا انا ام انتم وارتقب اني معكم رقيب اي وانتظروا نزول العذاب اني معكم منتظر نزوله بكم ثم قال تعالى ولما جاء امرنا نجينا شعيب والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين ولما جاء امرنا باهلاك قوم شعيب أنقذنا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا وأصاب الذين ظلموا من قومه صوت شديد مهلك فماتوا واصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب متامل ولما جاء أمرنا حتى نعلم أن لا يحصل شيء في الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا أي ولما أتى عذابنا نجينا شعيبا والمؤمنين معه بفضل من الله سبحانه وتعالى وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي أصابت الصيحة الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، لأن الإنسان مطالب أن يختار لنفسه أفضل الأشياء وأن ينجيها، فإذا لم يفعل فقد ظلمها. أي وأصابت الصيحة الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، فصاروا في منازلهم لاصقين بالأرض على ركبهم. ومنكبين على وجوههم صرعى خامدين لا حياة فيهم وربنا قال فأخذت فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وربنا قال فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الضل إنه كان عذاب يوم عظيم ثم قال تعالى كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كان لم يقيموا فيها من قبل الا طردت مدين من رحمه الله بحلول نقمته عليهم كما طردت منها ثمود بانزال سخطه عليهم كان لم يغنوا فيها اي كأن قوم شعيب لما جاءهم العذاب لم يعيشوا في ديارهم ولم يتمتعوا فيها الا بعدا لمدينه كما بعدت ثمود أي ألا ابعد الله مدينه من رحمته كما بعدت من قبلهم ثمود وهذه الايات يتخوفها الإنسان ويخشع لله سبحانه وتعالى منها ثم قال تعالى قد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين اي قد ارسلنا موسى باياتنا الداله على توحيد الله وبحججنا الواضحة الدالة على صدق ما جاء به ومر معنا أن الله سبحانه وتعالى لا يرسل نبيا إلا ومعه من الآيات ما آمن على مثله البشر ولذلك كانت آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الآية العظيمة وهو القرآن الكريم الله قد أرسل مع نبينا آيات لكن منها أعظم القران القرآن ولذلك ينبغي أن نستخدم هذه الآية العظيمة للدلاله على الإيمان بالله تعالى ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين اي ولقد ارسلنا نبينا موسى بمعجزاتنا الداله على صدقه كالعصا واليد وغيرها من الايات وبحجه ظاهره ليؤمنوا بالله وحده قال الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد. أرسلناه إلى فرعون والاشراف من قومه فاتبع حول الأشراف أمر فرعون لهم بالكفر بالله وليس أمر فرعون بأمر ذي إصابة للحق حتى يتبع إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون تجد كثير من الناس يأخذون بالشيل المادي والأقوى كما يقول ابن خلدون أي أرسلنا إلى فرعون أرسلنا موسى إلى فرعون وأشراف قومه فاتبعوا منهج فرعون وطريقته في الغي والضلال وكفروا بالله وكفروا برسوله المؤيد بالدلائل. وما أمر فرعون برسيل أي وما منهج فرعون بصواب يهدي الناس إلى الهدى والخير والصلاح، وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد